بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك ان انذر قومك من قبر ان ياتي يوم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين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 فأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمنعون يَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا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 أَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا أَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذر يضلوا عبادك ولا يهدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولواردي ولمن دخل بيتي مؤمنا وَمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى إِلَّا